Bismillahirrahmanirrahim, hamim, والكتاب المبين. Inna jعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أم الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ وَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ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 ام اتيناهم كتابا من قبلهم بهم مستمسكون بل قالوا اننا وجدنا اباءنا على امه واننا على اثارهم مهتدون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 وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا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 وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لا مهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون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 فَلَمَّا أَسَفُونَا نَقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولَمَّا بُرِ دَبْن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك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 بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون